إن الله مع الذين تقوى الذين أمروا الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. اللهم رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ضمن سلسلة دروس تزكية النفوس وتطهيرها قلنا قد وقفنا عند آخر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين وهي منزلة الخشوع وبذلك كنا قد فرغنا بحمد الله وقوته من المجلد الأول من الكتاب واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل اياك نعبد واياك نستعين وكأن السائر إلى الله عز وجل يسير إلى الله متنقلا بين مقامات الإيمان التي هي بمثابة محطات التزود فهو أول ما ينزل من نفسه ينزل باليقظة والفكرة والتفك والبصيرة والعزم ثم المحاسبة ثم التوبة ويبدأ بعد ذلك متنقلا يأتي كل منزل من المنازل يتزود منها ولكنه لا يلقي المنزلة خلف ظهره كما يفعل المسافر السفر الحسي أنت في طريقك إلى مدني إذا تركت صحيصة خلفك فإنك لن ترجع إليها أما في مقامات السير إلى الله عز وجل في السير المعنوي تنزل منزلة التوبة ولكنك تظل بعد ذلك تائبا إلى الله دوما حتى تموت ومن ذلك قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره وذلك في آخر العمر بعد حياة حافلة بالجهاد والدعوة والتطحية والعبادة فما زال مستصحبا لكل المقامات وأنت تحتاج إلى أن تكون محاسبا لنفسك دوما لتستمر وهكذا من هذه المنازل القريبة من منزلة الخشول لو تذكرون يعني آخر هذه المنازل كانت منزلة الخشور منزلة قريبة من الخشور وهي أشد عمقا من الخشور يعني أنت تخشع كما عرفنا خشوع القلب وخشوع الجوارح وخضوعها لله ومعاني الخشوع تنزل بعد هذا في منزلة تسمى بمنزلة الإخبار وهي موضوع حديثنا ومدار كلامنا وهي المنزلة التي سوف نقف عندها منزلة زيله الاخبات والاخبات, والإخبات بالرغم بالروم من انها من الالفاظ القرانيه والمصطلحات الشرعيه التي وردت في سوره الحج ورد ذكرها في سوره الحج وورد ذكرها في سوره هود غير انها من المنازل التي قل ان تجد من يفسق عن معانيها أو يبين جوهرها للناس الإخبات في لغة العرب الخبط المكان المنخفض. وهو مكان تجمع الماء وإخبات المؤمن انخفاضه وسكونه لله وإذا كان المكان المنخفض مكان تجمع الماء فإن المؤمن بقلبه المخبط المنخفض. مكان تجمع الواردات الإلهية والمنح الربانية التي يلقيها عليه لذلك كان ابن عطاء الله السكندري يقول من أراد الصدقات من الله فليفتقر إلى الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين من العباد للعباد وإنما الصدقات للفقراء والمساكين من رب العباد للعباد ومن سره أن يفيد الله عليه منحة خدسية وإشراقات ربانية في قلبه فليخرج من قلبه كلاب الشبهات وصور الشهوات فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما أن الملائكة ملائكة الرحمن لا تدخل البيوت الحسية ذات الجدر لا تدخلها إذا كان فيها كلاب أو صور فكذلك ملائكة الرحمن ورحمة الله لا تدخل قلبا فيه كلاب شبهات أو صور شهوات ولذلك هذا مدار حديثنا عن الإخبال قال سبحانه في صورة الحج وبشر المخبتين وبشر المخبتين. لو أردنا أن نتحدث عن كنه ومكنون الإخبار لم تجد كلاما أبلغ ولا أفصح ولا أبينا من كلام رب العالمين الذي أبان ما معنى الإخبار وبشر المخبتين ثم أفصح مبينا منهم قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون فوضع صفات وخصائص للمخبتين الذين بشرهم رب العباد ولذلك كل معاني يقول بالقيم وكل معاني الاخبات تدور على معنيين الاول التواضع والثاني السكون إلى الله والطمأنينة والرضى بأقداره هذا المخبت والتواضع الشديد مع السكون يوجب رقة في القلب وذلك قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وكما أن السكون إلى الله والاطمئنان إلى أقداره وأحضيته يوجب الصبر على المكاره كلها والصابرين على ما اصابهم وكذلك لان الاخبات السكون وريوع الى الله بمعنى يوجب اقامه الصلاه وليس اداءها والمقيمين الصلاه ولم يقل شنو المؤدين لأن أداء الصلاة يحسنه كل الناس أما إقامة الصلاة حقائق وروح ولبا وخشوع وذكرا ومعاني وأركان وعلم هذا لا يقدر عليه إلا موفق من المخبتين ومما رزقناهم ينفقون وهذه الصفات لعلنا نوفق إلى ان نقف عندها كلها يعني مثلا الذين إذا ذكر الله وجرت قلوبهم حتكلم عنها سنجي في مقام من المقامات ستتكلم عنها والصابرين على ما أصابهم منزل كامل تسمى بمنزلة الصبر والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالإخبار بعض هذا العلم سئل عن الإخبار من الإخبار كنخع وغيره قال المخبتون الخاشعون وان كان الخاشعون قد ذكروا بخشوعهم لكن الاخبات معنى مركب فيه الخشوع مع التواضع والاخلاص وكذلك بعضهم عرف الاخبات تعريفا صعب المرتقى قال الاخبات هو ألا تظلم وإذا ظلمت ألا تنتصر هذا هو المخبط و هذا معناه هو المطمئن يا إخواننا أشوفوا الإطمئنان كيف الوحي يكون يقول له يا خناث ظلموك وسووك المخبط يقول شلوه الله فيه يكون مطمئن جدا إنه هذا الكون له ربه وأنه يتدخل وأن السنن تجري وأنه لن يدعه ولن يتركه وهذا معنى مهم جدا من معاني الرضا ونحن نحتاجه أضرب لكم أمثلة لله عز وجل في عباده اختيارات ربما عنده اختيارات لإشنه؟ لعباده فمثلا أي واحد في مثلا أتكلم عن نفسي شوية؟ اختيارات ما فيها تفوق على الناس ولدت كما يولد الناس لابويين وخرجت بشكل مهيئه لون عيون شكل خلقني ربي في احسن تقويم ولكن بيني وبين كثير من الخلق تباين بيني وبين كثير من الخلق تباين يعني ما بنشابه كلنا اي زول في شنو في اختلاف قلت بعد ذلك درست مراحل معينه في مدارس معينه كم كنت أغرش مدارس احسن منها لكن اختيار الله لي ان ادرس في مدارس معينه اذا زمننا انك اختار مدارس أحسن لكن قلت مدرسه جنبيتنا ولان كنت ساكن في الحلقه كنت ساكن فيها ده اختيار كبرت لما جيت عشان اختار مجال من المجالات بقيت واعي مفروض انا اختار اكتبت مجال مثلا مشيت ادبي مشيت علمي ده اختيار اختيار, اختيار الله عز وجلية بعد ذلك مشيت بجيت ادرس جيت أززوج اخترت اززوجت باختيار كانت في النساء كثير جدا كان ممكن تكون اليقبي وأنا اليقبي لكن وقع الاختيار على واحدة معينة أن جبت ذرية الذرية أنا ما بكيفهم ما بجيب البيت زي ما أنا دائل البيت بجيب الولد زي ما داير الولد ده دا اختيار الله ربنا يجيب الأولاد ويجيب البنات أي اختيار بي أنا الوحيد أنا ذا البراي مرة بيت أرى أن الله اختار لي أحسن الاختيار في كل الخيارات الموجودة. طيب لا يعني ده متى أنا ده سامح؟ في الظاهر قد يكون ما سامح ما أنا ذول مفلس حس أنا زول مفلش. يعني فلس ثني كويس لكن عندي عربية عربية تري صغيرة ما هي العربات الفخمة لكن أنا بعتبر ده أحسن اختيار لي ليه لا نختار لي ربنا إذا اختاروا لي غير الله يا اخوانا دائما للنفس دائما في البشر الواحد طيب تخيل كل البشر الذين خلقهم الله لكل اختياراته التي اختاره له وما حصل تصادمت الاختيارات هذا يدل على قوته وعظمته وجلاله وربوبيته وقهره فوق عباده وتصريفه وتدبيره اي جزء الله ختان البراءه واي جزء مبسوط إلا الناس المضجرين ما عندهم الايمان قلت الزجد حاجه الزجد ان احنا شنو انا لو كنت ماشي بالكرايه بشوف ده اختيار الله بكون مرتاح جدا ركبت عربيه ما احسن عربيه ده اختيار الله كويس شوف ربنا بيختار لك انت عايز زوجته تتعامل مع ازوجك باعتبار انه شنو شنو اختيار الله لك وربك يخلق ما يشاء ويختار اهم شيء في اختبار التسليم لمختار الله كويس انت بتقول الله حس انا لو كنت جريط كده كنت بجيت احسن من كده. انت حس جريط حاجه وانتهت يعني مصدق المجال المعين كنت والله لو كنت جريط طب كنت حس بجيت أحسن من كده. ما كنت بجيت احسن من, كنت أحسن من ربما كنت بجيت طبيب لكن ما كنت حتكون من كنت حتكون تقي عرفت فأهم شيء أن تتأمل في اختيارات الرب للعباد والله لا يحكي هو نشوف اي زوج كده قال هو الخالق ما خالق ساكن البارئ المصور كما خالق ما ذو بارئ وبرأ خلقهم وجعل خلقهم متباين كلهم خلقون الله لكن واحد طويل واحد قصير واحد أزرق واحد أبيض واحد كده واحد كده ده اسمه برأة الأول خلقه الخلق لأيان من العدم وبرأة بمعنى شنو بمعنى فرق بين الخلق وصور أحسن الخلق فكده قال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء اخواننا أولادك يطبعوا متباينين ممكن زي ما بقول لك البطن مالا ها بط يعني واحد تلقى ابيض من اولادك واحد تلقى أزرق. واحد تلقاه كده واحد كده تقول ما اخوان ذاته ده المصور لو ما في خالق ما بكون في مصور اصلا ما بده يدرسون بيت اكلمك دي كلهم ما تقول المصورين دين كلهم كذابين ما في مصور المصور هو المصور المصور هو الله جل جلاله فمعناه التامل في اختيارات الله يفضي الى الرضا بأن الله اختار لك تأكد أن أي اختيار من اختيارات الله لك هو الأحسن وهذا لا يمنع من السعي نحو الكمال أنا عندي بكالوريوس ما بيمنعني عنده شنو ما بيمنعني بعد الماكستير يكون شنو دكتورة ما بيمنعني أنا أبحث في علمي لكن بالجملة ينبغي أن توقن باختيار الله عز وجل لك حكى ابن الجوزي في صدر الخاطري قصة عجيبة كويس حكى ابن الجوزي في صيد الخاطر قصة عجيبة القصة بتقول شنو القصة بتقول انه رجل وشاب اتى الى سفيان الثوري وقال له لقد دعوت ربي كثيرا سألت الله كثير ولم يجبني ما داني قال له ماذا سألت مالك يعني السؤال شنو قال له أنا ما دعني الله حدي كتير هذا الحقيقة بسيطة فسدأ اللي حانوت دكان بل رو النهار يقول يا الله ده ليه دكان بس ده ليه دكان في السوق المحلي في الخلطة الإسكانية فأي حاجة بسدأ ده ليه دكان هو يتخيل انه كان عمل الدكان ده وجع وجع ما قلوش مش كانت نشطان شنو نحن بنتخيل انه السعادة في اختيار واحد أزور بيخود قدامه مال واحدة يقول لك أنا ما عدتها أنا ندمان طول عمري قال لك بس أخذ واحدة وتكون عجبته بشكلاً ومظهرا حتى لو عجبته دينا هل أي واحدة عندها دين بتفعل مع زور عنده دين هذا اللي تجيء يكون عنده دين لكن لا يمشي مع بعض عرفت؟ فقوم يخذ رأس في حد واحدة يقول لك بس أنا طالب المزيفة دي كان المزيفة دي راحت مني يعني أنا الشقيان كان يعرف ذي كبوكة. ما تشفدوني واولادي مش وين يا زول تكون ده ما فورا بعد منك ده كفر زاد وعود بالله كيف واتم شويه فقال له ده ليه حانوت قال له سفيان الثوري منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا يعني الله مدك رحيم بك مش بخيل بس انت بالذات الدك... دكان لا يفهم معه بيخليك ما تجي الصلوات وجنك البنات تتونس معاهن وتعمل معاهن علاقات وحاجات زيدي ما انت النوع زي ده يفهم معه دكان شو لك حاجة ثانية منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا ابن الج... ابن الجوزي قال شنو قال هذا يعني أن منع الله عطاء منع الله شنو عطاء الله مدك لذلك ضرب من ضروب العطاء معنا أدىك حاجة ليه لأن الله إذا حجب عنك عطاءه حجب عنك عطاءه بعلمه القديم وبقدرته الراسخة بعلم سابق وبقدرة راسخة علم سابق بيعلم شيئا انت لا تعلمه وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون عشان كده انت تقول حاسه حاسه ما رفتشني يعني انت حاسه يعني شغال شنو اي دول فيك وشغال اشتغل تحت فشنو قال لك ولا يكتمل الإيمان حتى تعلم أن منع لتعطى منع درب من عند الله لا تعفى من عند الله ضرب من ضروب شنو لي يقول ليك الحمد لله الذي لا يثمد على مكروره شنو سواه انت اجزه لعمل لك مصيبة بتشتكيوه لكن ربنا كان جاب لك مصيبة بتقول بحبني شوف كم ذا كيف إذا أحب الله عبدا ابتلى شوف شوف المفهوم كويس لما تجيك مصيبة وتقول هي من ربنا ثاني خلاص بعد انت تسمعين. بتقول لي حكمة عرفتها ودي أخواننا معنى مهم ابن الجوزي قام حكى شي عجيب قال في رجل أراد أن يجاهد وما تيسر له الجهاد قدر ما يمشي يقول له ماذا طريقة يقول له العقد اكتمن يرجعه ما لك طريقة أصلا يا ما يدخلوه يا تحصل له مصيبة في البيت بعد ما يلبس تحصل له مصيبة في ناس البيت يقوم الشغل قام ضجر في نفسه قال لي أنا متسر للجهد فرأى في نومه من رأى رؤيا أنك إذا جاهدت أسرت وإذا أسرت أوذيت وإذا أوذيت تنصرت معناها أهم شيء أن تطمئن إلى من؟ إلى اختيار الله لك وأهل الإيمان لا ينظرون إلى المصائب هذه النظرة الطريقة إنما ينظرون إليها النظرة الإيمانية يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه وسفره العظيم الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل قال في هذا الكتاب يصيب الله احيانا عبدا بالبلاء يوقع له مصيبة تقول له الملائكة الملائكة شيخ البلاء ده مالو شديد يعني زي طبعا الملائكة اخوانا ما بيعلم ما يعلم الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما, إلا ما علمتنا فهي شنوه هنا الحصر شنو الملائكة قلت له هذا عبدك فلان يقول الله أحب أن أسمع صوته إن له مصيبة عشان يقول يا الله أحب أن أسمع صوته تبقى أكثر ذكر وحب شنو صوته فين أسباب نادي الله لكن لما تقع على المساء بقول يا الله يقولي يا لطيف يا الله بعدك بيبدأ يسأل الله ربنا دار يسمع صوته بس لذلك قال ابن قيم معلقا سبحانه مستخرج الدعاء بالبلاء سبحانه مستخرج الدعاء بالبلاء فين أسماء دعاء الله الله مرق منه الدعاء بالمصائب بيجيب لهم مصائب عشان يدعوه قال لك أبو, ابو الفتح ابو محمد الفتح بن محمد الموصلي رجل من العباد والزهاد هذه القصه حكاها ابن رجب في لطائف المعارف قال اتى بيته بعد المغرب صلى المغرب في الجامع ومشى وكان صائما وكان ماله صائب فعرض اليه طعام قالوا له شنو أكله جاب له اكيد الدم فاذا هو خبز ومعه زيت خبز أي بس قطع صغيره جدا ما بشبع قام الى ابو بكر امراته قالت له اتبكي اتبكي لفقد الزاد نحن نقول أكل ما فيش شو ما تبكي أنت قال لها بقيت فرحا انما اوقعه الله بي لا يوقعه الا باحبائه واوليائه فهل انا منهم حتى حتى افرح قال انا قاعد افرح يا ربي انا منه ولا ما منه قال لهم الحلبي زول يكون جعان وما يلقى اكل يأكله والجروب حاجه ناشفه وياكله جرفطه ده شغل بتاع وصالحين انا يا ربي منه ولا منه ثم انشا يقول والمنع منه عطيه مقبوله والفقر اكرام وبر عاجل المنع من الله عطيه مقبوله والفقر اكرام وبر عاجل هسه الفقران بيقول أنا الله يكرمني في فقراء بيدوني بيقول الله يكرمني دو ربنا اصلا اصلا انا ما شبه السعاده ربنا اصلا اصلنا انا اصطر وشيما وش قروش ها الله ساخط علي مش كده قال أما الإنسان اذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربك يكرمني واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ربنا قال كلا ليس أمر خذلك عرفت فهذه منزلة من المنازل اللطيفة جدا منزلة سنو الإخبال قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون واخبتوا الى ربهم ابن قيم لطيفته واخبتوا الى ربهم عديت بإله واخبتوا الى ربهم فدل على ان الاخبات معنى السكون الى الله هذا معنى شنو؟ معنى الاخبات طيب صاحب المنازل الهروي يرى ان الاخبات منازل الطمأنين أول منازل شنو الطمأنين يا أخواننا أنت تلقى في مصطلحات قريبة في مقامات الإيمان من بعضها مثلا الخوف الإشفاق الخشية الرهبة عرفت ترى أن هذه ما لا قريبة من شنو من بعضها وإيايا فارهبون ولا تخافوهم وخافوا في تلقى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون في خشية وفي اشفاق وكلها تختلف عن بعضها اختلاف يعني دقيق تجد السكينة واليقين والاخبات والطمأنينة قريبة من بعضها غير أن أولها لا يستطيع أحد أن يكون مطمئنا حتى يكون مخبتا لمن يسكن إلى الله ويعلم أن أقدار الله التي اجراها وتصريف وأن تصريف الله الذي أرسله على العباد إنما هو لخير له وأن الله لا يختار له إلا شنو إلا شنو إلا الخير ومن هنا شرعت الاستخارة وإن كان بعض الناس في السودان الاستخارة بسمية شنو الخير والخير في السودان بيسوها الناس للناس ما قلت بيسوها قلت اقول لك يا شيخنا ارجود بالخير دي صلاه ولا ما بالخير في أما الخير دي بدعه الاستخاره دي السنة. ما بدعه على السنه الاستخاره اي استخير برا اما الرغد بالخير ده ومع الكتاب لي بالخير. يعني شنو يعني شوف يا اخي الشيخ بشوف لك كيف يعني شوف لك في الغيب كيف الشيخ الشيخ ما بشوف طيب الشيخ ذاته اذا دار حاجه يعمل شو بيستخيروا بيستخير, بيستخير؟ الصحابة, الكبار الكبار. ما الصحابة, الصحابه ما كان بيستخيروا الاولياء والصالحين الكبار كبار قال بالصحيح ما كان بيستخيروا الاصحاب الصحابه ما كانوا بيستخيروا كان يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا الصوره من القران اصل في الصحابه مش الرسول قال ارجو زي بالخيره نهائي كويس فانت تستخير بعد ما تستخير تطمئن إلى اختيار الله لك، فهو أول مقامات الطمأنينة، ولعله بعد الطمأنينة السكينة، والسكينة شيء أبسط من شنو من الطمأنينة، وبعدها اليقين، الظن بيصل درجة من اليقين علي بعد اليقين الثقة في الله، بيكون عندك ثقه في الله إنه بس تقولي الله يا الله دير طوال بديك يكون عند اثيقة في الله وفي عقائه سبحانه وتعالى قال صاحب المناز الحروي والإخبات هو ورود المأمن من الرجوع والتردد هو ورود المؤمن، يعني الإنسان إلى أن يصل درجة الإخبات بعد الخشوع يكون في أشياء لسه شاكة فيها ومرات يكون داري يعمل أشياء تردد، داري يعمل عبادة تردد، عشان يقوم الليل يقول لك كين في البرد ده يقول انا زات ما أمر به حنا ما أمر به حنا في البريد ده عليهم الله ما أمر ال ال المستدين المائدة ما تلقى أركض أسول ده الله بيسأل والله الحاجة من التردد في كل العبادات يصل بيكون تخلص من أي تردد بعد أي عمل صالح قدام وبيعمل بدون تردد ده معنى وسبحان الله شو بهمشنوا لك زول ماشي مشوار بعيد كوش في الصحراء مين هنا واستفولك لك انت ستة يوم بتكون ماشي أول محل اول هنا محل بلايج بتحميه بكون في المحل الفلاني يدي مين هنا كلموك عرفت وما في الطريق كله بتكون متمني متين اتصل لكي مديناك بالأيام ستة أيام وبتشيل مويتك تكفيك بعد ما شيل المويه أنت بتكون ملاوز إنك ما تصل كويس إذا وصلت أول محل أول ما بعد داك بتد في العمران هتمشط بعدها في العمران تاني ما يكون في مشكلة على المويه ممكن ترجع في أي مكان بعد داك أنت كان كنت عصا بتروق طب ساكت نساك تيجي بتروق بس صح صح ولا ما صح وهكذا الاخبات يتنقل الإنسان ضمي الروح في كل المقامات وهو في كل المقامات يتردد إذا أتى إلى مقامات الطاعة ومنازل العبادة ومقامات الإحسان ودرجات العبودية كلما اتاها اتاها بتردد فإذا وصل الاخبات ارتوى وبعدها لا يلتفت أبدا ويمضي راسخ الخطى وثابت السير إلى أن يصل منتهى هذه منزلة الإخبات بقية كل المنازل طيب فالسالك إذا ورد مورد الإخبات تخمص من التردد ونزل أول منازل الطمأنينة بسفره وكان هذا دافعا لجد السير والاجتهاد يا اخوانا انت ماشي ست يوم ما لقيتك حاجة في اليوم الثالث في أنت ماشي على ليبي بالصحران وقام لقيتك أول حاجة بعد انت أنت يتجدد نشاطك كأنك بدأت السفر مثير من شنو؟ من جديد وقد تنسى وعثاء السفر وما فيه من الكذر وما أصابك من شنو؟ من النصب والتعب وهذا مقام ومنزلة من المنازل وفي أخوان لكم تصوروا يعني المسألة ومن أين تأتي الطمأنينة؟ تأتي الطمأنينة من يقينك أنك تسير في الطريق الصحيح يعني زول ماشي من هنا قالوا له بعد ستة يوم بتلاقيك مدينة اسمها كده بعد ستة يوم مدينه روايات معناها شنو معناها قد يكون ماشي غلط بيقوم بشيل نفس يقول كده النذيع كده ساعتين إذا لاحظ له من بعيد تخلص من العناء وتجدد النشاط واطمأن أول شيء اطمأن إليه ليس تزود فقط إنما الطمأنين بأنه يسير في الطريق شنو في الطريق الصحيح ومن وصل الإخبات بوجر القلوب والصبر على البأساء وإقامة الصلاة والإنفاق والجود اطمأن أنه يسير في الطريق, شنو؟ في الطريق الصحيح الذي يوصله إلى منتهى طيب درجات الإخبات يقول الحروي رحمه الله وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى أن تستغرق العصمه الشهوه وتستدرك الاراده الغفله ويستهوي الطلب السلوى ما هو اخطر شيء يواجه العباد والزهاد والسائرون الى الله اوريك تقلب النفس اقبالا واجبارا تقلب النفس اقبالا وسلبا حيت نفسك نشيط بدك رغبه تعبد وتقوم وتصلي ولما تصلي بتشعر لكتة تحس وتستحضر أنك بين يدي ملك الملوك وأنك تناجيه إذا قرأت تستمتع بقراءتك وتقف وتركع وتسجد وتدعو بإخلاص وأحيانا يحصل للنفس إذبارا بعد هذا الإقبال هذا التجاذب في النفس اقبالا وإذبارا شيء يزعج السائرون إلى الله عز وجل مزعج جدا أنت لا تكون على مقام الإقبال على الله دوما تود أن تكون نشطا في عبادتك تود أن تكون طائعا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين طيب متى نزلت الإخبات تجاوزت هذه المرحلة مش التجاوز الكلي لكن لن تكون بالكثرة التي وانت في بدايات الطريق يعني مثلا اتى اليهود الى ابن عباس وقالوا له نحن اخير من من المسلمين قالوا لي قالوا نحن لا نوسوس في صلاتنا هن صيام واشنو اه نبوس فقال له ابن عباس صدقتم ماذا يفعل الشيطان بقروب بقلوب خريبة؟ بقلوب خريبة. الوسوس دزوا في خير. ما دام قدام. لكن في ذوق أصلاً مع الشيطان. الشيطان طال ما الوسوس. ما يشتغل مع الناس اللي داري لكن في ذوق أصلاً بالي. الشيطان طال لي قال صدقته. ماذا يفعل الشيطان بقلوب شنو؟ بقلوب خريبة. ضرب من قيم بهذا مثلاً. قال الرأي لصا دخل خرابه. في حرام داليس رك بيمشي له خرابه قال منشى لكن بيسرق منه بيمشي محل الجوش كويس ياخي المحل المحلات الصق يعني في نوع من الناس ذاته الحرام ذاته بيسرق بيكون عارف إن كده ما عندك أي حاجة غير عقلي بقدر ما عندك شيء يعني يجي الميك بده عقلي بيسرق عقلي بيمشي غير عقلي بقدر ما عندك حاجة يعمل ده بيسرق محل النجف و محل الزينة والعمارات السماحلي كوز وكذلك الشيطان لا يمكن أن يدخل أن يدخل الخرابات فمتى ما وجد الشخص من نفسه من الشخص من نفسه تنازع ينبغي أن يحسن الظن بنفسه أنه على خير إن شاء الله وأن الشيطان يريد أن يسرق شيئا مهما وأن حافظ على هذا الشيء الذي هو الإيمان الذي هو شنو الإيمان هذا أغلى شيء في قلبي المؤمن يحوم ويجور الشيطان حوله طيب الشهوات خطرة جدا يخوانا الناس لمن يسمعوا الشهوة أول ما يتبادر إلى أذهانهم أول ما يتبادر إلى أذهانهم النساء وهذه أخطرها ولكن المال شهوه لو كان لابن آدم واديان من ذهب لثمنى أن يكون له ثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب المال شهوة السلطة شنو شهوة خطرة جدا ممكن تزولك اي زول يعني زول في السلطة وقام سلطة دي كاوقفتك وشه ما بخلك أي عبد الملك ابن مروان كان قد تربى في السبا وفي مراتعها مع مصعب بن الزبير نشاوا سويا وما كان بصارغوا نهائيا قالت مما شفع بيرقضوا في السنة واحد لحد ما كبروا وفرقوا بيناتهم بيقوا في النهاية يا هو إبيت في بيته يا هو إبيت في بيته عبد الملك المران عبد الملك من حبه لما صار خليفة بيقى خليفة المسلمين جعل مصعب على ملك اليمن ومصعب بدأ له أن يستقل بملكه يعني فريد بشرو ما, ما يكون عنده علاقة بال بالمركس بالخلافة فأرسل إليه عبد الملك بن مروان جيشا وفي نهاية الأمر قتلوه مصعب وأتي برأسه جاء برأسه قدام الخليفة عبد الملك بن مروان بكر في النهاية قوم برضو بشر بكى قال والله ما غاب عني ليله الا تمنيت النهار ان يقطع من اجل ان القاه وما غاب عني بنهار الا تمنيت مجيء الليل لالقاه احد أولاده قال يا ابي ولما قتلته انت اكيد تريد اريد اقدر دي اشدت في غضبك قال يا بني ان الملك عقيم لو نازعني فيه بعض والذي قتلته إن الملك عقيم إن الملك عقيم عقيم على ما بيعرف أب ولا بيعرف أم أيوة البصر في السلطة ده ما بيضل زولي نازعه انت ممكن ننفذ أي حاجة ما بيسألك لكن دايل, دايل تقلبه كان بيقى زول وديع بكشر عن أنيابه ما بخليك يعني ده في أي مكان في أي مكان إن الملك عقيم والله دا ده ده دا بالنسبة ده كلام بتاع من يكون هناك من يكون قال من الملك هناك من نازعني فيه بعض يكون هناك ولدي يكون هناك لو يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك في يكون هناك من يكون هناك من أنت عندك إرادة نحو شيء معين مثلا الله قال لك أعمل حاجة عندك إرادة اللي بعالغ الإرادة الشهوة بيجيك شهوة يقول لك ما تعمل فكذا قال شنو فخلق من بعدهم خلفهم اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي المخبط ما صنع حماية الله هذه العصمة ربنا بيحميوه حماية الله وتوفيق الله يستغرق معنا بغرق شهوته فتصبح الشهوة لا قيمة لها ولا تؤثر في إرادته هذا معنى شنو معنى الكلام يا أستاذ ويا كبير. يا كبير الكلام ده واقع لك واقع لك طيب أن تستغرق عصمته شهوته الشهوة بتصل لدرجة أنه ربنا يعصمك يغرق الشهوة دي بيبقى الشهوة ما ظهرة وَهُنَا تَقْوَى شُنُو؟ الإرادة بِعِصْمَةِ اللَّهِ لَكَ الَّذِي هُوَ تَوْثِيقُهُ وَحِفْظُهُ وَحِمَايَتُهُ أخوانا الربنا بالرده بخير الذي يريد الله عز وجل بخير يحمه ويحفظه عن المزالق عن المزالق ربنا والناسبة عرفتها؟ طيب وقال وتستدرك وتستدرك الإرادة الغفلة طيب الإنسان يغفل وينسى كويس بيقوم بقوة إرادة لماذا قال تستدرك يا إخواني؟ لأن الغفلة ضدها شنو؟ أو أقرب إلى شنو؟ إلى النسيان والغفلة والنسيان ضدهما التذكر فهو استدراك بارادته يعني يقف بارادته ليذهب الغفله كان دواء الغفله صدور واستدراك الاراده يعني انت بارادتك تكون شنو تقوي ارادتك عشان مثلا إخوان أقول لك حاجه عشان تسبح ربنا ميه مره في مليون مليون شغل حسيت ممكن تطلع من الجامعه تقول انا من العشاء وانا ماشي على بيتنا تسبح ما ميه مره ايش معطيه يغني سك رئيسه ممكن لا ممكن طيب إيش غلقت التلفون مشيت ما سبع مشيت البيت دخلت ألقوا كرنس العشاء شو ما عارف التلفزيون الليلة ما عارف المريخ لاعب لاعب ولا ما لاعب الليلة لأن الليل لاعب ولا ما لاعب ما لاعب الليلة كويس يقولك لاعب ما فيش معد كنت تعالي أبوي تليفون أنت تنسى الإرادة بس يعني تعجل مش معك تقول ما تقول اسمحواي هذا سبح لا يحسب الاجر مش معه لكن بس تكون في في بالك كل مره ثانيه تقول انا لازم اسبح ما أنسى تسبح بينك وبين نفسك ما أنسى تسبح ما انسى الى ان تسبح ده معناها ان تستدرك الاراده الغفله ان تكون الاراده اقوى من شنو من الغفله فتتذكر وتدرك وتعي ما تريد والا لو انك استرسلت مع النسيان وخطة مع الغفلة من تستطيع أن تكون فاعلا لخير أو قوالا له فاعلا للخير أو قوالا لشنو ليشنو للخير هذا معنى وتستدرق, وتستدرق إرادته غفلته استهواء طلبه لسلوته الغريب إنه جاب كلمة تستهوي أو استهواء إخواننا الاستهواء اصلا من الوقوع في الهاويه ذلك الاستهواء الوقوع في شنو في الهاويه سلوة إخواننا السلوة حب للحاجات ما حب لله حب لشنو حب لشنو للاشياء حب لالمر طلبه لله بيجيب حب لبقيه الاشياء كانه بالمئه في هاويه يعني خلصت منها مره واحده يعني صاحب الاخبات رغباته وطلباته نفسه وحظوظها تدور مع الشرع لا مع النفس تدور مع شنو مع الشرع لا مع شنو لا مع النفس وهذا كلام مهم مهم وراقي جدا والله الكلام ده مهم يا اخواننا يعني بالرغم من صعوبه كلام الحروي وصعوبة كلام القيم غير اني أبذل جهدا من أجل تبسيط الكلام لكن أخشى لو أني بسطته عن هذا الحد يفقد الكلام معناه واللفظ رونقه كان كده يا اخوانا مفهوم أنت استتتت تستغرق ومنا استغرق, استغرق لأن الشهوة فوارة فذلك اللي سيغربه والشهوة ذلك اللي سيغربه والغفل ذلك اللي حاجة تدريكا اللي هي الإرادة والسلوى وطلب غير الله وحبه بإحتاج حاجة تغتسه في البير ترميه وذلك اللي سيغربه الاستهواء استهواء طلبه سلوته يعني يبغي أن يكون طلبك لله غلاب على طلبك لرغبات النفس وحظوظها وعندها سوف تغلب وتؤثر رضا الله على رضا النفس وحق الله على حظ النفس عرفت وعبوديه الله على شهوة النفس وحب الله على سنوة النفس عرفت طيب قال الدرجة الثانية هذا كلام الهروي في الإخبات لا ينقض إرادته سبب ولا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليه الطريق في طيب قال أن لا ينقض ارادته السبب الإرادة شنو الإرادة هو سيرك في الشيء وطلبك له النقد معناها العدول عن السفر إخوان نزول قال أنا باكر دي ماشي مدني كويس وركب البص لما وصل سوبة قال تعالوص وقفنا أنا راجع من هنا ده يعتبر شنو غير ونقض طريقة سفره طيب العارض البيعطيب ده الخل زول يجي راجع البيخل الزول السائل إلى الله يرجع شنو البيعترض الزول السائل إلى الله شنو ما هو الشيء الذي يجعل السائل إلى الله يغجر وجهته يتباشر إلى الله كده مثل قنفسك بيقيت ما ماشير إلى الله بيقيت ترجع لي وراء شنو الشواغر الدنيا والنسوان والمال والعيال يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله دي كلها شواغل وجواغل وأخطرها النفس ورغباتها داع عارف اللي بيرجع هنا قال لا أنقض إرادته سبب سبب ما في شيء بخليه شنو ترجع أي عارف ما بخليه شنو ما بخليه تجي ترجع احيانا ودي النقطه الثانيه العارض ما كان كويس قد يرجع قد يخليك يعني ترجع وقد يخليك تسير لكن لا تستمتع بالسفر زول مشي ماشي مدني ركب الباص لحد مدني ركب اكيد تعبان شاف حاجة بال بال بال بشباك لا عجب منظر بس كذا صار يورش ويمشي بسافر لكن ما استمتع في زول بيصل بيكون ماشي والله بيرجع لكن بي ما بيكون عنده بيقشنه قال ولا يوحش قلبه عارض احيانا العارض كمرجع بيعمله شنو كمان قدراتك وعزيمتك وخلاك ترجع بيخليك تعمل شنو يعني كان ما تغير رايك بيخليك شنو بيخليك مستحي لا تشعر في اثناء سيرك يا الله بنذله انك سائر ولا تستحضر معاني انك سائر الى الله ولا تدرك حقائق الإيمان ولا ثوابت اليقين ولا نذة العبادة ولا متعة الطاعة ولا حلاوة الإيمان ولكنك سائر هذا سير يخالف سير المخبتين ما هكذا يسير أهل الإخبات عنده الشيطان من العوارض الشيطان من العوارض بالتزييم وباستغلال الحاجات دي يعني مثلا الشيطان بيستغل المال يجي كتير يقول لك يا زول هو المال تحفظ تحفظه بالليل والنهر تشترك كيف؟ انت ممكن تكون قاعد مدبع أصدر مدبع يوم كان مدبع أول ما تيجي في الصلاة الشيطان بيقول لك الناس بجوك تارش بس يجوك نفرين تخلي الصلاة زاته عشان النفرين بيب كيف؟ ويقول لك كان مشي صليك دفلت دكانك ده وشي صليت وجيت بتفجر الناس كلهم بجوك دكان ما فيش بنشو بيخلي زور فاتح دكانه يعني الشيطان يستغل يستغل المرأة يصلت عليك المرأة صليت الكرد الحيث كويس وهكذا العيال الذرية المال وهكذا يعني الشيطان من لا شك من العوارض قال والفتنة قال ولا يقطع عليه الطريق فتنة الفتنة يخواننا اسم لكثير من الإشكالات الفتنة مفهومة في القرآن والسنة يعني كبير كويس الفتنة ممكن تكون شهوة النساء ومنهم يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وقد تكون الفتنة بمعنى الهلاك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقد تكون الفتنة بمعنى الإغواء والإغراء يا ايها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك شنو بصيره فالفتنه بتاخذ معاني كثيره جدا في القران وفي السنه كويس نعم صحيح الفتنه قد تكون ايضا بمعنى الحجه ما كان فتنتهم وقد تكون بمعنى النار واصطلائها وما انتم عليه بفاتنين السائل الى الله اذا اخبت لا تقطع عليه فتنه الطريق يعني ما تقول في فتنة أي شنو تقطع على الطريقة صغرة الله في حاجة مهمة جدا لا بد أن تدركها سبحانه يقو يعني يقول أهل العلم منهم ابن رجب وابن الجوزي وابن القيم والغزالي في إحياء علوم الدين ابن قدام المقدسي في مختصر من هذه القاصدين يقولون شيء عجيب يقولون ما من فتنه ما من فتنة أخطر من فتنة الكفر والمعصية الكفر ذات أخوانا فتنة شلتا كيف؟ الكفر نفسه شنو؟ فتنة قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والمعصية فتنة قل ليك؟ قد يعصي عاصي معصية إما بفتنة بطن أكل بتحرام دخل بطن أو بفتنة فرج يجترح بفرجه حرام أو بفتنة بصر أو بفتنة يد هذه الفتنة تعمي قلبه وتسمه فلا يستفيد بعد ذلك وتكون سببا في هلاكه وقد كانت مرة واحدة ولذلك قال هؤلاء العلماء لو أن عاصيا عصى ربه بمعصية رتب الشارع عليها لعنة يعني قال هل بيعمل كده ملعون والله والله الله بيعمل ولا كده إذا فعلها أوجب اللعن اثر قسوه في القلب عظيمة وجود وجمود عين وبعد عن ذقة حتى ولو كان من أهل الخير بعد ذلك يتغير فربما يدخل عليه من الشر على دينه والنقصان في إيمانه بسبب هذه المعصية أو الفتنة التي أوجبت لعنة ويشئتم فقرأوا قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أي معصية ولكن لعنة أبعد منا طوالده ولو عملتها مرة واحدة يصيب قلبك من جرحها ومن أثرها ومن وقتها حكته ما لا يمكن ان يتدارك الا بتوبه عميقه ومغفره من الله واسعه عرفتم فلذلك هنا يعني هذه مساله طيب يا ابن القيم بعد ما جاء كلام الحروي إنه مثلا قلنا شنو هي الدرجه الثانيه قلنا ها الا ينقض ارادته سبب ولا يوحش قلبه شنو أظن بعد الكلام المفوه، يعني لما أقرأ الكلام من المره أنت الكلام ده غريب خريب، لما يبدأ شرحه نعيده لكم تعني بيكون الكلام ده لكم صح، ألا ينقض ارادته شنو؟ سبب في سفره، يخلي غير رايه ولا يوحش قلبه عارض وهم سافر خلي جنبه ماله مشغول بغير الله، ولا يقطع عليه الطريق شنو؟ في تفت نقي قال وهذا لا يكون إلا ممن كافح قلبه حقيقة اليقين. سؤل يكون بتعامل مع الله إنه أي شيء قاله وإنه ربنا فيه وإنه هو بتعامل مع الله وإنه أي شيء بيد الله وأن الله قدرته كاملة وأن جلاله عظيم وهكذا يعيش هذه المعاني بقلبه طيب وأن يأخذ العلم من عيونه تمشي تشيل الموية من محلها الصافي وتشيل العلم من محله الصافي طيب بعد انتقل ابن القيم للحديث عن الدرجة الثالثة والأخيرة من درجات الاخبات الدرجة الثالثة قال ودي أخواننا مهمه جدا في الاخبات. شوف أخواننا الزول الذي الشخص الذي سكن إلى الله ما يحصل؟ يستوي عنده المكث والذم، يستوي عنده شنو؟ قال أن يستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمة نفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته هذا كلام تجيل دفعنا نزول سكن إلى الله سكن إلى الله هو بالتعامل مع ربنا كان أنا شكرنا يقول شكر الناس ده بانفعني في مع رب يشن أنا مع الله تاني في شن وكان نبذه يقول شنو يقول شاء الله نبذه لزورك إن شاء الله نبذل مهذا للصباح ما بنأوصل مين أنا أكون مع الله كويس بيصل يا اخواننا في نوع من الناس حسست جهة النقد النقد كان طعمته في يقوم يقول لك يا أخي ما فيني وكذا يا أخي الناس ذل انت كنتر ترضون والله لا تستطيع أن ترضي الخلق وإن كان هذا لك دابة فإن الله سيسلط عليك الخلق غضبا عليك وسخطا يعني كإذا ترد الناس الله بقبل عليك الناس الروح حياة الزت ما ترد الناس دمعنا كده أفزول سكت إلى الله ورأى أن الأمر بيد الله وأن زم الناس لا ينقصه وأن متحهم لا يزيده ولا يرفعه فإنه قد سكن واطمأن إلى الله عز وجل طيب في سؤال هل متح الناس بزيد بزيد ولا بزيد ناس عزك الشكر لك شباب زيدك، آه في الدنيا ده بزيدك، وكان يعني نبزوك وطلع فيك إشاعات وكله فيك، بنجسك بنقصك الله ينقصك، بنقص الله ينقص، إخواننا ما نكذب، حقيقة بنجس والناس كشكرك حقيقة شنو؟ في الواقع في الدنيا بزيدك أنت عشان تطلع من المسألة دي دايت تكون قلبك راسخ، تقول بيزيدني في الدنيا وبنقصني في الدنيا، عند الله ما ما بنقصني حاجة وطالما في الله أنا ما عندي مشكلة. تقول كده بس تقول طالما في إله وفي رب ما باثر معي دل بجيب السكون يعني إذا عرفنا الاخبات بأنه سكون القلب إلى الله فمن سكن قلبه إلى الله يتعامل مع أقدار الله بطمأنينة عالية وسكينة فائقة بأن الله أراد له ذلك وأنه مطمئن لأقدار الله وإذا تكلم الناس فيه قال ابن القيم يجري كلام الناس فيه ذم من باب المصائب والأقدار فلا يلتفت إليها لأنه متى ما كان مخبتا والتفت إلى ذم الناس له انصرف بقلبه عن الله إلى الناس وهذا من القواطع والحجج هل الناس انضموا مش فرب عالمين بعدين بيحكم بين الناس ولا بخلوه ساكت حمل كذا كان أي زول يعني ما في زول الله بعدين القيام خلوه كذي ولا بجيبه خليهم القيامه بس ما تلتفت يعني ينبغي ألا يضطرب قلبك وان لا يعني إخواننا في ناس لو قلت لهم انا فيك ما بتكون مرتاح نفسيا ثاني ممنوع وهذا ضعف ما الذي يجعلك تلتفت الى اقوال الناس حتى ولو زوروك تن لا تلتفت اليهم ليتك تحلو والحياه مريغته يعني هذا لله وليتك ترضى والانام غضابه اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب الدنيا دي كلها على قد عقلك لكن انت كويس مع ربنا وانت مطمئن انت كويس مع ربنا تاني ما تعيل زول دي دي اخواننا سكينه عاليه yخوانا, ما سبب هذه السكينه قلنا الاخبار ان يستوي عنده المدح والذم ما سبب هذا الاستواء طيب اخواننا من الذي يجعل المؤمن يستوي عنده المدح والذم وان كان هذا من اصعب التجريدات على النفس ومن اصعب المداخل الشائكه على النفس قبل الزول يستوي عنده المدح والذم عند اخلاصته لجيب شنو ويسأل إيمان كلام كويس جدا علمه أن الأمور بيد الله وأن قلوب العباد حبا وبغض بيد الله وأن التسخير بيد الله وأن الأقدار بيد الله وأن كل شيء في يد الله فهو لذلك لا يلتفت إلا, إلا إلى من بيده كل شيء أما الخلق فهو قد عرفهم على حقيقته العلم بأسماء الله وصفاته بسم الله عبدالقيم وانوار الاسماء والصفات على القلب يجعلك ترى كل شيء على حقيقته الدنيا على حقيقته ما تساوي شيء لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربت ماء وترى الناس على حقائقهم انهم ضعاف وانهم فيهم النقص وترى نفسك على حقيقتها انك بغير الله هالك ولا تكني الى نفسي طرفه عين ولا ادنى من ذلك فاهلك ومعرفتك بعظمة الرب وجلاله هذه المعرفة هي التي تجرد النفس من حظوظها وتجعلك يستوي عندك المتح والذنب وذلك مقام عظيم من المقامات ثانيا قال وتدوم لائمته لنفسه إن النفس لاماره بالسوء هذه نفس سيئة لكن حدث القرآن عن النفس اللوامة لا اقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة بعضها للتفسير قالوا هي الفاجرة والكافرة تلوم صاحبها على فعل الخير وقال بعضهم وهذا أشبه الأقوال أن النفس اللوامة هي عند الكافر وعند المؤمن سواء فما من أحد يفعل الشر إلا وينتابه شيء من التأنيب والمراجعة أن هذا شر وإن غلب الشر فالنفس اللوامة التي هي نفس عموم الخلق خلق الله العبادة قال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وشنو وتقواها فيحصل التنازع بين الفجور وبين التقوى في النفس قد ينتصر الفجور وقد تنتصر التقوى ولكن هذا التنازع اسمه شنو التلاول وقال الحسن البصري النفس اللوامة هي نفس المؤمن وكذلك تفسير لمجاهد أن نفس اللوامة نفس المؤمن إذا فعل الخير قال ليتني زدت وإن فعل الشر لام نفسه وندم وقال ليتني لم أفعل هذه النفس اللوامة المهم على العموم النفس عموما لا تصبر على الخير ولا تصبر على الشر عموم النفس دايماً أزوجته بكلدي. يعني أنت بيقولك أنا مفلس وتعبان الله يدير بروش الله يبيده علي يقول لك يا أخي الله يدرس ذاته أقول لك كتير كويس يقول لك أشيتة دبس ميتين دي والله السخانة كتلت نوم فسختنا أشيتة دجي أيوة يقول الله يجيب الشيء الصيف دبس الصيف دجي السحائي والناس يقع في الواقع يقول بس الله يجيب الشيء ده شيء دسم منه ما في لك ويظل يتقلب هكذا لا, ير... لا يستطيع يصبر لا على سراء ولا على شنو ضراء ولا على صيف ولا على... ولا على شتاء النفس اللوامة طيب لكن ماذا يريد الهروي بقوله لا لابد فيه من نفس اللوامة يقول ابن القيم وهذا من الكلام اللطيف قال النفس جبل بين العبد وبين الله ما نفوس الناس نفسك انت البلاك دي جبل بينكم وبين ربنا من أراد أن يصل إلى الله فإنه عليه أن يتجاوز هذا الجبل قال لي شنو؟ نفسه لذلك كان يقول النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل مع وجود لصوص يخطعون عليك الطريق يا والشيطان وأصدقاء سوء وناس صلّتوا عليك ربنا يقدرهك كويس وكان ذاتك بزور كويس وناس صلّتوا عليك خلوك ذاته تطلع من شنو من أخلاقه هؤلاء كلهم قطع شنو قطع طرق قال لك ابن القيب بعض الناس إذا رأى الطريق الشاق رجع ما يقول نحن رجع مش شقونا ببظهرو رجع بقلبه كان بيصلي في الجامع ويشب شيء بيشتو صعبة شديد خلاص فتل قال زوال في البيت حسن بيصلي في بيته هذا يعتبر قد شنو قد رجع ولم يستطع أن يواصل الطريق فابن القيم يرى شنو يرى أنه لا بد من تجاوز عقبة النفس ويقول كلام لطيف قال قوة عزيمه وصبر ساعة قوة شنو عزيمة عزيمه تكون قويه وصبر ساعه وشجاعه نفسي. نفس نفس الجراب بده يكون شجاع وثبات قلب والفض بيد الله عز وجل وهو ذو الفضل العظيم تستطيع ان تتجاوز عقبه النفس ليه يا اخواننا الجنه ثفت بالمكاره والنار ثفت بشنو بالشهوات طيب اخر شيء يقول ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته والله الكلام متين متين متانه شديده خلاص الكلام ده باختصار وارجو الا اشرح شرحا ممكن يا اوصل لك المعلومه لكن الالفاظ لن تكون بذات الجمال هذا ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته لا يرى لنفسه على الخلق فضلا ولا يظن بنفسه خيرا ويظن بالاخرين سوءا دائما ايذ البحسن ظلمه بنفسه بعد ذلك بيقول اي زره قل مني وريني وبن بس الصلي في الجامعة ده اكثر منه أكثر اكثر منه وبالقرا قران اكثر مني منه ذاته أنا, انا احسن زول في الجامعة ده يقول بقيت الناس يشوفون اقل منه التقي يعمى عن نقصاني الخلق عن درجته ما بشوف اخواننا ما هو سبب التعالي على الخلق إحسان الظن بالنفس مع إساءة الظن بالآخرين أما المؤمن فإنه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بمن بالآخرين فيرى أن جميع الخلق أفضل منه درجة وأعلى منه مقاما إخوانا أحكي لكم بص عجيب جدا أنت مشوف زول تقول الزول ده من أول مرة تعال لكي تقول ده شو فائدة تقول زول دا مالو ما تو فائدة ده التقويم الأولي يعني الرؤية الأولية في واحد يحكي لي وأنا مر علي الموقف زيد قال مشينا مطار من المطارات الدولية وكويس وماشينا يعني رحلة طويلة النظر هي الطائرة راسية خمس ساعات في مطار المطار ده بتاع كفر قال لي مما ركب معنا زورت الطيارة قال أنا زهجان منه نزهج شديد أول حاجة قال لابس بمطلون وشاكي كويس. وقال لا دجن لا شنو تحالي جمتك يعلم اي علامه وقال مركب له, س... له حالك كبير قال في أضناء قال أنا زهجان منه زهج بس قال أعين لي ده لي معه السبق عشان أقوم اشكله ولا نبزه قال نزل في المطار المسلمين يجمعوا قالوا ده صلو في المطار في الخمسة عادي قال لي أول حاجة عشان نلجلنا محل حمام لقنا الحمامات كلها هناك عشيره ورغبتي الناس زي دايما يا اتوضح ياكي غالي قال لي متعبو خزيلا ما اشدعي لك بوجهه وجمبات دمبوخه بنته حجبتي لكي ها هجس هجس غالينا زي كلها بس أه؟ حاجة كله اشان انشوشنو اتوضح حجس اتوضح قال اتوضح لكي اتوضح لكي قال لي زولنا بتاع الحلق طلع مسلم. قال لي الوحيد ما مش توضر لأنه جاهز متوضي كلهم مش توضر هو سواجد كريمه انتظروا لحد ما يجو متوضي بي حلقه دا ركبة الطيارة متوضي عامل حسابه قال لي ما جينا صلينا اطلع من ديره بيجينا نقش روطة قال لي فتح شنطة وطلع مصليت مشايل معه مصليته الوحيد لي الوحيدة قال لي. كده نحن ما شاهدين مصلي بيده قولنا ما شاهدين مصلي ط وما مش هتوضعه وصله مع الناس قال والله الله يقول تزوده هستدوده ما أحسن مننا في بقيت الحاجات دي ما أحسن مننا الأجل غلطان في أشياء لكن ينبغي إذا نظرت إلى الخلق أن تنظر إلى نفسك بعين النقصان ها إلى الخلق فقال صاحب الإخباد ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته لماذا؟ ابن القيم عنده تحليل لطيف قال المخبت امتلأ قلبه بمحبة الله ومعرفته والإقبال عليه فهو بالله منشغل إذا التفت بقلبه أو فكره ليرى هل هو أحسن من الناس أو الناس أحسن منه هذه ساعة التفاته عن غير الله تشغل قلبه فهو لا وقت له ليلتفت إلى غير الله بقلبه ما عند وكي مليان ملي جد حتى كده يتعامل مع الخلق باعتبارهم أنهم أحسن منه أحسن منه ليه؟ إخواننا أنت قد ترى الظاهر الزول بيكون بيصلي وكذا لكن ما بتعلم ما في دواخل الناس من مقامات الإخلاص والمحبة والقرب من الله لا تعرف هذه الدرجات في شنو في قلوب العباد والله إخواننا تلقى زول يعني أنا ناس واحد تلقاه زول بسطل بسطل سطل تقيد لكن ببر أمه أبوه بر والله في المدينين ما لقاني المدينين ما لغانب بيسط ليه هدأ أتى كبيرا من الكبائغ لكن ببر أمه وأبوه بر والله العظيم في الناس المدينين ما لغانب يأخذ بحميونه وبشيله وبخدته وكل نصف ساعة بغير لهم ملايه وبريحهم وما بيسمح له زوال يخدمون غيره ربنا شلم له حاجة ناس الله يتبع له ما, ما معناه أنه سطل جنو <zatter speak> لا ma ma na jego słuch dwa lody, ma ma دائما أرجع إلى النفس بالنقصان وألقي النائمة عليها تضع نفسك في الطريق الصحيح نحو السير إلى الله تعالى نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإخبات من منازل إياك نعبد وإياك نستعين نتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته